a szabákat, a szabákat islamálom. Előhé, előhé, előhé, سنابكها توريقتها عرف الأعداء بسالتها فحنوا من قوتها الصفحة ليت عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحة عرف الأعداء بسالتها فحنوا من قوتها الصفحة عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحا كي نفتح أرضهم فتحا هجمت سبحا ودهت سبحا ملأت أرض الهيجى ضحا اوصلها لم ترق أبدا وسنابكها توريقك Oh. Mm -hmm.